بدانا لله أحمد ونستعين شرى ل أ ن ن ف س ا وللا م م ن سياة ا أ ع ن ا ا من يهديه ل ل ه ف مضل لهم وضلل الحمد ه وأشهد إله الله و أن لا إلا د وأشهد ه له ولا شريك أن ح م ع ب د ر س و ل م ا بعد بدأنا و ل ل ه ابواب ل ح م د د ر ا س ة أ ب كتاب التوحيد ا ل م ق ص و د من إ ر ا د ة المؤلف رحمه الله تعالى لهذه ا ل أ ب و ا ب في كتاب التوحيد وذكر بيان شيء من بعض ا ل أ م و ر ا ل م ت ع ل ق ة بهذه ا ل أ ب و ا ب ذكرنا في أ و ل ا ل أ م ر لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا اخترنا ل لماذا ت و ح ي د ا دراسه ة ذ لماذا يذكر ا المتن لم مقدمة و هذا المتن ك ت ا ب و ق س ن ا هذا ا ل ك ا أقسام ب إلى عشرة ش ر ح ا الحمد القسم الأول ما يتعلق بالمقدمة وذكرنا أن المقدمة هذه في أبواب خمسة. وجوب التوحيد الواجبات ولله وجوب أوجب يتعلق هذه خمسة أن في عليك ثم فضل التوحيد حتى تشتاق ثم تحقيق التوحيد حتى تحقق وكل باب بعد تحقيق التوحيد ومن تحقيق التوحيد ومن تحقيق التوحيد الخوف ت و ح ي د ا ل من ضده وطبعا ش ه د ة الله الهن الله لان المحقق حقا للتوحيد لابد ان يدعو لما د ع إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم السبب الثاني ا ل ذ ر ا د المؤلف لهذا الباب باب الدعاء ش ه د ة الله الهن الله اراد ان يرد على من يقول أ ن أ و ل ما ي د ع عليه ا ل ص ل ا ة هذه ب و ا ب ا ل خ م س ة ك ا ل الآن م م ق د ة ب د أ ب ا ل ك ت ا ب تفسير ا ل ت و وكأنه يقول ح ي د لك م ن ه ذ ا الباب إلى نهاية ا إلى ل ك ت ا ب شرح ل ه ذ الذي ا التوحيد عليك واجب ش و ق إليه ل ا ب د م ن التحقيق ه ا ل وشرح هذه ا ل ت ر ج م ما ة بدا ع ه من ا ل أ بالكتاب و ب أي إ ى نهاية ا ل ذكرنا رحمه أن المؤلف رحمه الله ت ع ا ل ى ف س ر التوحيد بضده وبضدها تتبين ا ل أ ش ي ا ء بين ّ في باب تفسير التوحيد أ ن و ا ع الشرك ا ل أ ك ب ر من يعرف أ ن و ا ع الشرك ا ل أ ك ب ر أ ن و ا ع الشرك ا ل أ ك ب ر أ ر ب ع ة من يعرفها اذكرها لي إ خ و ا ن ا إ ذ ا كنا لا نعرف الشرك قد يقع ا ل إ ن س ا ن في الشرك وهو لا ي د ل وهذا إ ش ك ا ل نعم ا ل أ و ل الشرك في الدعاء الشرك في الدعاء وذكرنا فيما تقدم في ا ل و ص و ل ا ل ث ل ا ث ة دعاء ا ل ع ب ا د ة صرفه لغير الله شرك أ ك ب ر صلى وصام وحج لغير الله ودعاء م س أ ل ة وقلنا دعاء م س أ ل ة فيما لا نقدر عليه الا ل ل ه صرفه لغير الله شرك أ ك ب ر فيما اقدر عليه المخلوق ص ح ب ش ر ط أ ر ب ع ة و إ ل ا وقع في الشرك حي وحاضر وقادر و تعتقد أ ن ه سهل مثل الدعاء ا ل ا س ت ع ا ن ة و ا س ت ع ا ذ ة و ا س ت غ ا ث ة والشفاء هذا ق س م ا ل أ و ل من أ ن و ا ع الشرك ا ل أ ك ب ر الشرك في الدعاء الثاني الشرك في ا ل ط ا ع ة اتخذوا أحبارهم علماءهم رهبانهم ع ب ا د ه م أ ر ب ا ب ا أ ي قدموا ط ا ع ة هؤلاء على ط ا ع ة الله ولا ط ا ع ة المخلوق في م ع ص ي ة الخالق ط ا ع ة العلماء و ا ل أ م ر ا ء في م ع ص ي ة الله تنقسم إ ل ى ثلاثه اقسام ا ل أ و ل أ ن يعتقد أ ن حكم هؤلاء مثل حكم الله أ و أ ح س ن أو أن حكم يصلح الله لا يصلح ف إ ن اعتقد فهو كافر كفر أ ك ب ر مخرج من الناس صلى الله نسال الله السلامه والعافيه الثاني يعتقد أ ن حكم الله سبحانه وتعالى هو ا ل أ ص ل ح للبلاد والعباد ولا يمكن أ ن ي أ ت ي حكم مساويه ح ك م الله فضلا أ ن ي أ ت ي حكم أ ح س ن من حكم الله لكن قدم حكم القوانين أ و الطواغيث لهوى في, في نفسه أ و حب ر ئ ا س ة أ و منصب أ و غير هذا من أ غ ر ا ض الدنيا فهذا كفر أ ص غ ر كفر دون كفر على خطر عظيم موشك أ ن يقع في الكفر الاكبر المخرج من العمله وهذا هو نسال الله ا ل ع ا ف ي ة و ا ل س ل ا م حال بعض الحكام هدانا الله إ ي ا ه م يظن بعض الناس أن ان ل ح ك ك م ي و تحكيم ا ل ش ر ي ع ة يكون فقط عند الحكام ولهذا دائما يتكلم بعض الناس عن الحكام ولا يدري هذا ان كل واحد منا لابد أ ن يطبق الحكم أي حكم الشرع على نفسه وفي تعامله مع غيره نعم الثالث أ ن يكون جاهل وهذا يذكر الشيخ بن عديمين رحمه الله تعالى إ خ و ا ن ا هذه م س أ ل ة مسألة العذر بالجهل و ك ذ اختلف يعني ا فيها العلماء فماذا تصنع؟ احنا اتفقنا لكم إن التي اختلف فيها لكم المشائل العلماء تذهب وتبحث عن إمام عالم احنا وذكرنا التي تذهب وتأخذ تصنع وتبحث تثق وتشلم عن بدين وعلم بقوله、وتسلم. يقول الشيخ بن ع ز ي م ي ن رحمه الله تعالى القسم الثالث بعض الناس يظن ان حكم هذا الحاكم أ و حكم هذا القاضي أ و حكم هذا العالم هو حكم الله سبحانه وتعالى ل أ ن ه جاهل لا يعرف حكم الله سبحانه وتعالى فهذا قال يرجع إ ل ى تفصيل الجهل ف إ ذ ا كان هذا الجهل ناشئ عن ت ف ر ي د واهمال مع قيام المقتضي للتعلم توفر الكتب وسائل الاتصال وغير هذا فهذا لا يعذر و إ ذ ا كان الجهل ن ا ش ئ عن خلاف ذلك أ ي أ ن ه لم يفرد ولم يهمل ولم يقل مقتضي للتعلم فقال هذا يعذر م ر ة أ خ ر ى الحكم بغير ما أ ن ز ل الله أ و ط ا ع ة العلماء و ا ل أ م ر ا ء في م ع ص ي ة الله ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م أ ن يطيعهم في ذلك راضيا بحكمهم ساخطا لحكم الله معتقد أ ن حكم الله لا يصلح أ و حكم القوانين و ا ق و م س ا و ي لحكم الله إ ذ ا اعتقد كفر ك ف ر أ ك ب ر و إ ن اعتقد أ ن حكم الله يجب أ ن يطبق وقدم حكم هؤلاء لحوافي نفسه أ و كذا هذا كفر أ ص غ ر كفر دون كفر على خطر عظيم الثالث أ ن يكون ج ا ه ل لا يدري ان هذا مخالف لحكم الله سبحانه وتعالى نرجع إلى تفصيل الجهل. إذا كان ناشئ عن تفريط الجهل الجهل مع قيام للتعلم إلى إذا تفصيل وأهمال مقتضر قيام هذا فهذا لا يعظم و إ ذ ا كان ناشئا عن خلاف هذا لانه لم ي ف ر د ولم يهمل ولم يقع م مقتضي التعلم فهذا يعظم هذا النوع الثاني من أ ن و ا ع الشرك الاكبر أ ك ب ر ل في الطاعة لكن إن اعتقد الله لكن لا يصلح لا إن أن حكم الله لا يصلح. يصلح السلام ا ل ش ك في المحبة, الشرك في المحبة. تالله إ ن كنا لفي ضلال مبين إ ذ نسويكم برب العالمين قال ابن القيم رحمه الله تعالى أ ي في ا ل م ح ب ة ل أ ن ه م أ ق ر و ا أ ن الله هو الخالق و الرازق و ا ل م ح ي و المميت م د ب ر لم يجعلوا هذه ا ل آ ل ه ة م س ا و ي ة لله في الخلق و لا في الرزق و لا في التدبير جعلوها م س ا و ي ة مع الله في ا ل م ح ب ة و من الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله م ح ب ة م س ا و ي ة أ و يحب ا ل ن د أ ك ث ر من حب الله أ و يحب الند ولا يحب الله سبحانه وتعالى هذا ي س م ي العلماء الشرك في ا ل م ح ب ة أ ن و ا ع ا ل م ح ب ة ا ل م ح ب ة تنقسم إ ل ى ثلاثه اقسام ا ل أ و ل م ح ب ة مع الله شرك أ ك ب ر إ ذ نسويكم برب العالمين ومن الناس م ا يتخذوا من دون الله ا ن د ا د ا يحبونهم كحب الله القسم الثاني من ا ل م ح ب ة م ح ب ة لله أ و في الله حكم هذه ا ل م ح ب ة و ا ج ب ة بل هي من أ و ث ق عرى ا ل إ ي م ا ن الحب في الله و البغض في الله من تحب في الله أ ر ب ع أ ش ي ا ء إ ج م ا ل ا العمل و العامل و ا ل أ ز م ن ة و ا ل أ م ك ن ة العمل تحب كل ما جاءت به ا ل ش ر ي ع ة و يتقدم هذا ا ل ت و ح ي العامل كل من أ م ر الله سبحانه و تعالى بمحبتهم ا ل أ ن ب ي ا ء و الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة و السلام ا ل م ل ا ئ ك ة الصالحين كل موحد طلاب العلم أ ز م ن ة يحبها الله ثلث الليل ا ل آ خ ر رمضان عشر من ذي ا ل ح ج ة أ م ك ن يحبها الله م ك ة ا ل م د ي ن ة المساجد ضد هذا البغض في الله من تبغض في الله شيء أ ر ب ع ه عمل وعامل و أ ز م ن ة و أ م ك ن ه عمل كل ما حرم الله تقدم هذا الشرك عامل كل من أ ب غ ض ه الله سبحانه وتعالى على الكفر والنفاق ابليس فرعون وغيرها أ ز م ن ة يحتفل بالكفار في ع ا د ه م واحتفالاتهم ه م و ت ق س ع ي د ر أ س ا ل س ن ة عيد الحب أ م ك ن ه اماكن الشركيات والبدع واللهو غير هذا طيب هذا القسم, الثالث هذا القسم الثاني من أ ن و ا ع ا ل م ح ب ة م ح ب ة مع الله شرك اكبر م ح ب ة لله أ و في الله من أ و ث ق على ا ل إ ي م ا ن واجبه ة محبة طبيعية جائزة الثالث لا يقدم بشرط أن ذ ه الله المحبة إنما أموالكم وأولادكم فتنة حب الوالد على محبة حب فتنة والولد و ا ل ز و ج ة يحب قطر يحب بعض ا ل أ ش ي ا ء لا إ ش ك ا ل مفهوم محبه ط ب ي ع ي ة ولا إ ش ك ا ل ذاته طيب يقول ابن القيم رحمه الله قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد قضى الله أ ن كل من قدم م ح ب ة شيء على م ح ب ة الله عذبه الله به كل من قدم حبه لشيء على محبته لله قال عذبه الله عذبه محبته به فرعون ك ل ا أخذنا بذنبه ف قدم م ح ب ة السلطان وهذه ا ل أ ن ه ا ر تجري من ت ح ت ه جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقه ه بهذا فرعون قدم محبة المال على محبة الله سبحانه عذب فرعون على وتعالى عذب محبة محبة ب المال ا قدم م ل وكل من قدم يقول رحمه الله وكل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به و أ ن ه كان رجال من ا ل إ ن س ي ع و ذ و ن ب رجال من ا ل ج ن كان الجزاء من ج ن س ا ل عمل فزادوهم رحمه ولهذا يقول ابن قيم رحمه الله أ ن ا ل أ ع م ا ل كلهم ا ب ن ا ء ا ل م ح ب ة القسم الرابع شرك ف ي ا ل ن ي ة و ا ل إ ر ا د ة والقصد هذه أ ن و ا ع الشرك ا ل شرك في الدعاء وشرك في ا ل ط ا ع ة وشرك في ا ل م ح ب ة وشرك في ا ل ن ي ة و ا ل إ ر ا د ة والقصد ذكر في تفسير التوحيد قلنا فسر التوحيد بضده وبضدها تتبين ا ل أ ش ي ا ء من يذكر لي افتح ك ت ا ب اذكر ل الباب الثاني بعد تفسير التوحيد قال باب من الشرك لبس ا ل ح ل ق ة والخيط ونحوهما ا لرفع ل باب ل ء أو دفعه ا ب ه من الشرك أ ك ب ر واصغر بحسب الاعتقاد وهذا تقدم معنا وهذا الباب يعني صحيح باب ه من الشرك أ ي أ ك ب ر واصغر لبس ا ل ح ل ق ة والخيط والتمائم والودع و ر أ س ا ل ث و ر اعن الذئاب حافر النعل القديمه اطارات السيارات بعض、الكتابات. الان ك ت ب ا ا ت ل آ ترى في بعض السيارات خرق سوداء هكذا ا ل آ ن هذا التعليق كله محرم ب أ ي شكل من ا ل أ ش ك ا ل ر أ س ثور اعن ذئاب حافر نعل ق د ي م ة ط ر ا ت السوداء كف خ ر ز زرقاء عين يكتب عين الحسود لا تسود مثلا كل هذا التعليق محرم ن أ ت ي لصاحب ا ل س ي ا ر ة أو صاحب المنزل أولي الولد صاحب الصغير المنزل و ن س أ ل لماذا تضع ر أ س الثور وتضع هذه الخرق ا وكذا قال ل أ ن الله سبحانه وتعالى جعلها سبب لدفع العين نقول أ ن ت ا ل آ ن اعتقدت أ ن هذه أ س ب ا ب الله سبحانه وتعالى لم جعلها أ س ب ا ب لا شرعا ولا حسا فهذا شرك أ ص غ ر و إ ذ ا قال هذا ر أ س الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين هذا شرك أ ك ب ر و إ ذ ا كان جاهل لا يدري مثل حال بعض الناس الآن بعض يعلم كما في الحديث قال انزعها طيب بعض الشباب هدانا الله إ ي ا ه م في هذه الايام يعلق هذه ا ل أ ش ي ا ء يا أ خ ي لماذا تعلق قال والله ما عندي أ ي اعتقاد أ ع ل ق ل ل ز ي ن ة يضع تضع ترافي يده يعني بعض الخيوط وكذا المهم ت س أ ل لماذا قال ليس عند ه أ ي اعتقال نقول أ ن ت بهذا أ و ل ا متشبه بالمشركين وثانيا تفتح باب شر على الناس ل أ ن ه مره اكتبس ل ظن أ ن كل شيء يمكن أ ن يوضع كما صنعت أ ن ت وهذا في ه فتح باب شر على الناس فهو بهذا نسال الله ا ل س ل ا م و ا ل ع ا ف ي ة مرتكب كبير من كبائر ا ل ذ ن و هذا إ ذ ا كان ليس لديه ي س ل اعتقاد فما بالك لو كان لديه شيء من اعتقاد وقع إما في الشرك الاكبر او الشرك ة الاصغر هذا ما يتعلق بالتعليق والمعلق قلنا التعليق كله محرم المعلق إما أن يكون يعتقد يعتقد اعتقاد كله جاهل يعلم بلاد الشركة أكبر ليس لديه أي اعتقاد حال بعض الشباب الله هذا كبير من الذنوب أن يكون أنه أنه من إما أصاب كما هذا بعض أي كبير كبير طيب شركة أكبر هو محرم مؤثر سبب ا ل آ ن التمائم التمائم كلها من الشرك أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ت م ي م ة من ا ل ق ر آ ن فهي حرام لماذا قلنا بالتحريم لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمائم و ك ر ا ه ي ة السلف والكراهه عند السلف تحريم ومن, ومن السلف ممن قال بالكراهة ابن الله رضي عنه مسعود وفيها قلنا بالتحريم ر ج ح للتحريم لانه فيها فتح باب شر على الناس ل أ ن ه م ر ة أ ك ت ر بسته من ا ل ق ر آ ن ظن أ ن كل التمائم ج ا ئ ز ة فتح باب شر والرابع أ ن فيها امتهال ل ل ق ر آ ن ل أ ن ه قد يدخل بها للحمام و إ ذ ا كانت على الصبي على الصغير قد ي أ ت ي ه ا شيء من بوله فالتمائم كلها من الشرك إ ل ا إ ذ ا كانت من ا ل ق ر آ ن فهي حرام طيب آه يبقى معنا ما يتعلق ب ا ل ر ق ي ة اخوانا ا ل ر ق ي ة تنقسم الى قسمين ش ر ع ي ة و ش ر ك ي ة ا ل ر ق ي ة تنقسم الى قسمين ر ق ي ة ش ر ع ي ة و ر ق ي ة ش ر ك ي ة ا ل ر ق ي ة ا ل ش ر ع ي ة لا بد فيها من شروط ث ل ا ث ة اختل شرط من هذه الشروط ا ل ث ل ا ث ة تنتقل هذه الرقية من ش ر ع ي ة الى ش ر ك ي ة الاول ان تكون ا ل ر ق ي ة من الكتاب أو السنة او ل س ن ة أ ب أ س م ا ء الله وصفاته إ ذ ا كانت من باب الدعاء من الكتاب ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة ايه الكرسي من ا ل س ن ة يقول ع و ذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق بأسماء الله يقول يا حي يا قيوم ما نزل بي أو قيوم ما بكلام معلوم مفهوم الله وصفاته يا يا يقول نزل الشلطة الأول اكشف تكون الثاني أن الرقية مسموع يعني هذا ا ل أ خ يريد يقرأ على هذا. اما إ أ ن يرفع الصوت ونسمع ماذا يقول أ و نقول عنه ساحر ثم يرفع الصوت ونفهم ماذا يقول يعني قد يتمتم يقول لا ما تعرف ماذا ي قلت و ق و ل اسمع نريد نسمع ونفهم ما تقول و إ ل ا نقول عنك ساحر ولا يوجد أ ص ل ا ر ق ي ة بغير ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة صحيح نعم إ ل ا إ ذ ا كان هذا من باب الدعاء يصح أ ن يدعو بلغته بلغته اذا كان لا يعرف ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ولا أ ش ك ا ل في هذا لكن بشرط ا لا يغير ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ة يا الله يا الله يعني ما يصح أ ن يقول قاد قاد ليس من أ س م ا ء الله هذا إ ل ح ا د في أ س م ا ء الله مفهوم طيب ب ا ل ل غ ة ا ل ف ل ب ي ن ي ة ب ا ل ل غ ة ا ل ه ن د ي ة ب ا ل ل غ ة ا ل ا ر د ي ة ب ا ل ل غ ة ا ل ا ن ج ل ي ز ي ة ب ا ل ل غ ة ا ل ف ر ن س ي ة الاسماء اذكرها كما هي و ادعو بلغتي ولا اشكال اذا الشرط الثاني ان تكون ا ل ر ق ي ة بكلام معلوم مفهوم مسموع الشرط الثالث ان يعتقد الناس سبب خرج بهذا ما لو يعتقد ان الراقي هو المؤثر بذاته وبيده جلب المنافع ودفع ا ل م ض ا ف ع عليه اخواننا النبي وسلم صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون ا ل ر ق ي ة ف إ ذ ا طلب ا ل ر ق ي ة خرج من السبعين أ ل ف وهذا فيه نقص في التوكل والذي أ ر ش د إ ل ي ه ا ل ا ئ م ل شيخ بن باز رحمه الله تعالى طلب منه إنسان ي قال ر أ ا ق ر أ أ ن ت قال الشيخ ق ر أ ن ا عليه وما حصل شيء قال ا ق ر أ ي ب ر أ ب إ ذ ن الله قال الشيخ ما أ ح ف ظ القران آ ن ل الفاتحة تحفظ والمعودات قال ع عليه م قال اقرأ عليه أ غ ل ق هذا الباب ل أ ن إ غ ل ا ق هذا الباب فيه تعليق الخلق بالخالق سبحانه وتعالى وفتح هذا الباب فيه فتح باب شر و أ ن ت تعرف هذا أ ك ث ر مني وفتح باب حتى للسحره ن احيانا يعني لله ل ا م د أغلقت هذا الباب وتحاسب يعني من يعني يفتح هذا ع ن من ي يعني إذن أو يكون تبع لك هذا وهذا أمر مهم جدا طيب إ ذ ن ا ل ر ق ي ة ش ر ع ي ة و إ ذ ا اختل شرط تنتقل من ش ر ع ي ة إ ل ى ش ر ك ي ة هل يصح الدعاء على المعين يعني مثاله قال من تعلق ت م ي م ة فلا أ ت م الله له ر أ ي ن ا رجل يبيع ويشتري في المسجد نقول لا أ ر ب ح الله تجارتك مررت ب م ر أ ة ش ا ف ر ه تقول لها يا م ل ع و ن ة الله يلعنك نعم أ م لا يقول م خ ا ط ب ة يقول الشيخ ابن ع ث ي م ي ن رحمه الله م خ ا ط ب ة هؤلاء بالخطاب قد يؤدي الى شيء من الشجار وكذا فماذا تصنع قل ت ق ر أ عليه الحديث أ و ا ل م ر أ ة ا ل آ ن لم ي أ م ر ن ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نسمعها فاما أ ن تلعن تقول اللهم العن كل سافر على وجه العموم أ و تقول لها إ ذ ا أ م ن ت ا ل ف ت ن ة تقول لها اتقي الله يا امه الله حتى لا ت ك و ن من لدينا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان طيب. ثم بعدها قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ن ا ل ع ن الدول شعار داعش يكون فيه تحقيق ويكون فيه كذا فما بالك ا ل آ ن ترى الشرك صدق تعليق هذه ا ل أ ش ي ا ء ي خ ن ص ح بين بعض الناس اليوم يعني هذا ا ل أ خ يشتري س ي ا ر ة لكزيس فهذا يقول له ضع فيها مصحف لماذا قال حتى لا يصيبها شيء من الحوادث أ و كذا أو لا تتعطم سبحان الله كان عند النبي صلى الله عليه وسلم دواب و أ و ل ا د وحجرات صحيح وما وضع هذه ا ل أ ش ي ا ء وهذا قلنا من التمام إ ذ ا كانت من القران اذا أ ر ا د مثلا أ ن يضع م ص ح ف حتى يراجع فيه لا يضع في مكان ظاهر حتى لا يظن أ ح د أ ن ه وضع المصحف من أ ج ل دفع العين طيب ثم قال باب ما جاء في ا ل ر ق ع والتمام لماذا قال باب ما جاء في ا ل ر ق ع والتمام ولم يقل من الشرك ل أ ن ا ل ر ق ع ه اما ش ر ع ي ة أ و ش ر ك ي ة والتمام كلها من الشرك إ ل ا إ ذ ا كانت من ا ل ق ر آ ن بعد هذا يا رجل ا ل أ ب و ا ب ذكرتنا باب من تبرك بشجر أ و حجر أ و نحوهما يا أخواننا التبرك ط ل ب ا ل ب ر ك ة وطلب ا ل ب ر ك ة ي ن ق س م الى قسمين تبرك مشروع وتبرك ممنوع أ ت ر ك الكتابه、شاه. التبرك الممنوع نوع من أ ن و ا ع الشرك ا ل أ ص غ ر تبرك المشروع إ م ا أ ن يكون ب أ م ر شرعي أ و ب أ م ر ح س ي محسوس تبرك ب أ م ر شرعي هذا ا ل أ خ يحفظ ا ل ق ر آ ن و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويتبرك بقرا ء ة ا ل ق ر آ ن و ب ا ل ت د ب ر وبالعمل وبالتداوي صحيح و ب ا ل د ع و ة تبرك مشروع يتبرك ب ا ل ص ل ا ة في المسجد النبوي في المسجد الحرام يصح تبرك ب أ م ر شرعي يتبرك بسكن ا ل م د ي ن ة يقول ا ل م د ي ن ة أ ر ض م ب ا ر ك ة صحيح اللهم اجعل ب ا ل م د ي ن ة ضعفا ما جعلت ب م ك ة من ا ل ب ر ك ة تبرك مشروع ب أ م ر شرعي ت ب ر ك ب أ م ر حسي يقول هذه المؤلفات مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشيخ ا ل إ س ل ا م وابن القيم والائمه هذه كتب م ب ا ر ك ة من أ ي ن لك هذا قال هذا أ م ر محسوس انتفعنا والله ب د ر ا س ة هذه الكتب و أ ن الله وضع فيها ب ر ك ة هذا أ م ر محسوس عندنا تبرك مشروع بأمر حسي طيب مشروع حسي التمسح بالحجر ا ل أ س و د مشروع او ممنوع يا رجل تمسح يمسح و يمسح على نفسه و على أ و ل ا د ي هذا ت ب ر ك ممنوع تقبل الحجر و تعتقد أ ن هذا ح ج ر لا يضر و لا أ ن ف ع تتبرك بالاقتداء ب ه ذ ه النبي صلى الله عليه و سلم صحيح التمسح بالحجره النبويه تبرك ممنوع التبرك ب ت ر ب ة البقيع هذا عندما ذهب الى الحج و ا ل ع م ر ة قال له إ ن س ا ن الله يرضى عنك تاتيني بشيء من ت ر ب ة البقيع أ ض ع ه ا أ س ف ل قبري تبرك ممنوع بعض الناس هدانا الله اياه يتمسح ب... بالمشاخ قال بركاتك يا سيدنا الشيخ زارتنا ا ل ب ر ك ة ف ر ك ة من الله صحيح أ ي نعم وغير هذا المهم إ ذ ا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من تبرك مشروع الى تبرك ممنوع أ ف ر أ ي ت م أ ي أ خ ب ر و ن ي ما ش أ ن هذه ا ل أ ص ن ا م التي تعظمونها وتذبحون له وتزعمون لها وتزعمون ل ه ا بركات ح د ث ب واقد خ و ا ن ن ا ا ل ص ح ا ب ة رضى الله عليهم عندما خرجوا إ ل ى حنين قال ونحن ح د ث ا عهد بكفر اعتذر لم يحدث من ا ل ص ح ا ب ة لا شرك أ ك ب ر ولا أ ص غ ر أ ر ا د و ا غاضه الكفار لكن أ ن ك ر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب اجعل لنا ذات أ ن و ا ط يعني ذات تعليق كان المشركين سدرة نوع من الشجر يضع و ا على هذه ا ل س د ر ة يعلق على هذه السدره ا ل أ س ل ح ة السيوف وكذا ويزعم ان هذه ا ل ش ج ر ة تعطي السلاح ب ر ك ة مثل ما يظن بعض الناس قال إ ذ ا لبست هذا العقال أ د خ ل على ا ل أ م ي ر يا رجل وما اردني أ ح د وهذا القلم قلم مبهرك أ ك ت ب به دائما و أ خ ذ ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى في الاختبار مثلا طيب هذا ما يتعلق بالتبرك ذكرنا ب ا ل أ م س أ ن الطعن الذي يطعن في ا ل ص ح ا ب ة ر ض ا ي الله عليهم الطعن في ا ل ص ح ا ب ة هو طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ط ع ن في الصحابه هذا أ م ر واضح ولا نتكلم عن ا ل ص ح ا ب ة رضى الله عليهم إ ل ا بالخير ولا نذكرهم إ ل ا بالجميع نعم قال باب ما جاء في الذبح تقدم معنا في ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة أ ن الذبح يكون ذبح لله هدي واضاح ا ع ق ي ق ة والصدقات وذبح لغير الله م ح ب ة و ت ع ظ ي م ة ذبح ل أ ص ح ا ب القبور والذبح للجن الذبح في وجه السلطان نسال الله عافيه ا ل س ل ا م شرككم ب وعندنا ذبح جائز ش ا ت اللحم و ا ل ت ج ا ر ة و إ ك ر ا م الضيف ق ا بابا ل لا يذبح لله بمكان يذبح في هل غ ي ر الله و ق و ل الله تعالى لا ت ق م فيه أ ب د ا صحيح قال بابل ا يذبح لله بمكان يذبح في هل غ ي ر الله و ق و ل الله تعالى لا ت ق م فيه أ ب د ا يسح هناك ات ما علاقه لا تقوم فيها أ ب د ا في م س ج د ضرار بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لعله هذا خ ط أ في هذه المسخه يا رجل سبحان الله كيف؟ ما يخطئ هذا الناسخ ما ع ل ا ق ة ا ل ص ل ا ة في م س ج د ضرار بالذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا مسجد ضرار وهذا ذبح لله بمكان يذبح لغير ه ما العلاقه فين قيام, قيام اين الله يفتح عليه النبي صلى الله عليه و سلم لو صلى في مس الطيران فهو يصلي لمن لله و ا ل ص ل ا ة عباده لكن المكان يقرر فيه الكفر ا و ا ل إ ر ص ا د و المحاربه و التفريق صحيح نهي عن هذا النبي صلى الله عليه و سلم طيب الذبح لله بمكان لكن يذبح فيه لغير الله و الذبح ع ب ا د ة و ا ل ص ل ا ة ع ب ا د ة هذا يدل على فقه المؤلف ر ح من ه الله تعالى م قال أ ن ه خطا بعض ل ن س ا ط ي بعد إذا هذا فين فقه المؤلف نهي النبي فقه نهي فين ل الصلاة والسلام ي ه مسجد ضرار انشئ ل أ م و ر أ ر ب ع ه ذكرها الله سبحانه وتعالى كفر و إ ر ص ا د وتفريق بين المسلمين بدل ان يصلي في مسجد قباء اكثر من صف يصلي فيه نصف صف مثلا ومحاربه لا تقم فيه أ ب د ا لمسجد أ س س على التقوى كل مسجد مسجد قبائل مسجد الحرام مسجد أ ق ص ر والمساجد كل مسجد أ س س على التقوى أ ح ق ا نقوم فيه وكل مسجد أ س س على الكفر والتفريق والمحارب و ا ل إ ر ص ا د لا نقوم فيه أ ب د ا أ ي ن يوجد مسجد ضرار من يعرف إ خ و ا ن ن ا سؤال سهل جدا نعم شيخ اوقف في ا ل م د ي ن ة ما أ ف ت ن ا بشيء كثير نعم في ا ل م د ي ن ة غيره في أ ح د عنده غير أحد هذا لا أ ح د جلس الله يفتح عليك يقول لو جاك إ ن س ا ن ا ل آ ن وقال أ ي ن ح س ي ن ي ة فلان ا ش تقول ي ق و ل والله حتى لو أ ع ر ف ما أ د ل ك عليها أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرق م س ج الضرار هدم وحرق م س ج الضرار إ ت ل ا ف للمال لكن ا ل إ ت ل ا ف للمال إ ذ ا كان ل م ص ل ح ة ر ا ج ح ة يصح هذا ا ل أ خ لديه جوال آ ي ف و ن ويعني كان هذا الجهاز ما يستطيع أ ن يتمالك نفسه ينظر إ ل ى أ ش ي ا ء نسال الله عافه السلام وكسر الايفون نعم ا ل إ ت ل ا ف للمال إ ذ ا كان في م ص ل ح ة ر ا ج ح ة يصح أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرق مسجد ضرار وهذا في إ ت ل ا ف للمال لماذا و قال قائل ل لم يطرد النبي صلى الله عليه وسلم أ ه ل النفاق من هذا المسجد ويعين فيه رجل من ا ل ص ح ا ب ة كمعاذ رضي الله عنه ويحول هذا المسجد من مسجد ضرار إ ل ى مسجد اسس ع ى التقوى قال لا لأن هذا قد ي أ ت ي بعد زمن اناس ويتذكر هذا ا ل أ م ر م ش الضرار ف أ م ر بهدمه وحربه إ ذ ن يصح اتلاف المال إ ذ ا كان ل م ص ل ح ة راجحه نعم كسر ولا شيء طيب إ ذ ن لو جان إ ن س ا ن وقال أ ي ن ا ل ح س ي ن ي ة أ ي ن قبر فلان تدله أ ي ن ا ل خ م ا ر ة إ ذ ا كان الخماره ما تدل عليه من باب أ و ل ى ما تدل على ما كان الشرك و كله صح أ ي نعم طيب لمسجد أ س س على التقوى إ خ و ا ن ا لذلك ا ل آ ن كل من أ ر ا د بناء مسجد نرشده ل ى أ م و ر نقول لابد قبل بناء المسجد ما هو أ ه م من البناء وهو أ ن يعرف ل ج ن ة المسجد ويعين امام مسجد ومؤذن ومن يدرس فيه التوحيد نعم لأنه قد يبني قد م س د ضراره لا يدري ل أ ن الرافضه في هذه ا ل أ ي ا م ي ق و ل و ا نحن ن أ ت ي إ ل ى المساجد يبنيها هذا الخليج ي ع ن ي م ن ا ا ل س م ة ثم ندخل فيها ونصنع فيها ما شئنا وهؤلاء يجهز و لنا كل شيء حتى والله رواتب لهؤلاء لنكون امام وياخذ راتب ف أ ه م شيء ما يكون بعد البناء ليس ا ل إ ش ك ا ل في البناء ا ل إ ش ك ا ل فيما يكون بعد البناء مفهوم طيب بعد هذا باب من الشرك ذكرنا فيما تقدم في ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة أ ن النذر انقسم الى قسمين نذر لله ونذر لغير الله النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله لكن في الحكم شرك أ ك ب ر بدل ان يقول لله يقول للولي وبدل أ ن يقول لله عليه نذر يقول للولي عليه نذر ش ر ك ك ب ي ر و ل ا النذر إ ذ ا كان لله نذر على أ م ر خاص هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه تلفظ بالنذر ولو كان خيرا ل س ب ق ن ا إ ل ي ه مفهوم طيب و إ ذ ا تلفظ بالنذر لله فهذا إ م ا أ ن يفي أ و يكفر كفاره يمين باب من الشرك الشرك الاكبر النذر لغير الله قال الاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والشفاعه مثل باب الدعاء يصح ان تطلب من المخلوق فيما لا يقدر فيما يقدر عليه بشروط اربعه حي وحاضر وقادر وتعتقد انه سبب عن خوله بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا أ ي منزل يعني ا ل آ ن أ ن ت تسمع عن حمى الخنازير إ ي ب و ل ا ولا كذا صحيح فماذا تسمع مجرد ان تنزل ا ل ط ا ئ ر ة تقول أ ع و ذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق لا يضرك شيء حتى ترتحل من هذا المنزل قال القرطبي رحمه الله قال وقد جربت ذلك حتى أ ن ي نسيت ذات يوم ودخلت منزلي ولم أ ق ل الدعاء فلدقتني عقرب لم يضره شيء لا مرض ولا جن ولا غيره اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ي ح ت ج و ا بغيره ه ذ ا الحديث ب على ماذا من ا ا ذ م يعرف على إ ث ب ا ت ص ف ة الكلام لله سبحانه وتعالى أ ي إ ن س ا ن يقول ان كلام الله مخلوق تقول تعال إ ذ ا ن ز ل ت م ن ز ل ماذا تقول قال أ ق و ل اعوذ بكلمات الله ن س أ ل الاستعاذه بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله شرك أ ك ب ر صح يقول نعم إ ذ ا تقول أ ن كلام الله مخلوق ف أ ن ت ت س ت ع ي د بالمخلوق وبهذا تكون نسال الله ع ا ل س ل ا م مشرك شرك أ ك ب ر وإذا تقول إن كلام الله صفاته أن من صفة ويصح ا ل ا س ت ع ا ذ ة بالله وباسمائه وصفاته ف أ ن ت م واحد ومثبت لله سبحانه وتعالى ص ف ة الكلام مفهوم هذا من أ ق و ى ا ل أ د ل ة التي يرد بها ل ل س ن ة على من يقول ان كلام الله مخلوق بعد ا ت ي ويدعو بعد هذا بعد ه ذ انتهى ا المؤلف ر ح من ه الله تعالى م هذا القسم الثاني وقلنا فسر التوحيد بضده اراد أ ن يبين لك أ ن و ا ع الشرك ا ل أ ك ب ر شرك في الدعاء وشرك في ا ل ط ا ع ة وشرك في ا ل م ح ب ة وشرك في ا ل ن ي ة و ا ل إ ر ا د ة والقص د وشرك في النذر وشرك في الذبح وشرك في التوكل وشرك في لبس ا ل ح ل ق ة و الخيط و نحوهم على رفع البلاء و دفعه و شرك في التمائم ا ل ش ر ك ي ة من غير ا ل ق ر آ ن و شرك في ا ل ر ق ي ة بين التوحيد بضده وبضدها تتبين ا ل أ ش ي ا ء ثم أ ن المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إ ل ى القسم الثالث وهي ا ل أ د ل ة والبراهين على بطلان ع ب ا د ة ما سوى الله بين في الباب ا ل أ و ل بطلان ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م وبطلان ع ب ا د ة ما سوى الله وبطلان ع ب ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا بطلت ع ب ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم غير باب أ و ل ى شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسره رباعيته في أ ح د هذا فيه فوائد منها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ل أ ن ه لو كان يعلم الغيب ما خرج الى احد ومنها أ ن اشد الناس ابتلاء ا ل أ ن ب ي ا ء ثم ا ل أ م ث ل فلا امثل ومنها أ ن الله سبحانه وتعالى إ ذ ا ابتلى العبد هذا لا يعني أ ن الله لا يحبه بل من ع ل ا م ة إ ر ا د ة الله بعبده الخير أ ن يعجل له ب ا ل ع ق و ب ة في الدنيا وفيها أ ن احد لا يغني عن أ ح د شيئا النهي عن التبرك هو ح د ل أ ن ه لو كان يغني كان أ غ ن ى عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل ص ح ا ب ة رضو الله ع ل ي ه م وفيها اخواننا في ج ا د المعاد نقيم رحمه الله ذكر فوائد م ت ر ت ب ة من ا ل ه ز ي م ة في احد وجعل هذه ا ل ه ز ي م ة نصر وفيها فوائد ك ث ي ر ة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في ذكر ما كان في أ ح د وفيه ما أ ر ا د المؤلف رحمه الله تعالى من أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أ ن يدفع عن نفسه أ د ن ى أ ذ ي ة فضلا ان يدفع عن غيره إ ذ ن فيه بطلان ع ب ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ث ا ن ي الثاني ذكر المؤلف أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عندما أ ن ز ل عليه و أ ن د م ع ش ي ر ت ك ا ل أ ق ر ب ي ن قال فيه جد النبي صلى الله عليه وسلم و اجتهاد ونلم أ ه يقصر في ت ب ل غ هذا الدين ونكان أ ه جاج في هذا ا ل أ م ر فعل أ ش ي ا ء نسبها ب ب ب س إ ل ى الجنون كذلك ل و ي ف ع ل المسلم اليوم لقم و هذا وقل يا أ ي ه ا الناس اشتروا أ ن ف س ك م هذا نقول ع ن ه م ج ن و ن كان جاد عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في هذا ا ل أ م ر و أ ع ل ن لعموم الناس لا أ غ ن ي عنكم من الله شيئا ثم ذكر أ ق ر ب الناس إ ل ي ه ثم ذكر فاطمه رضي الله عنه قال سليني من مالي ما شئت يعني هذا الذي أ ق د ر عليه ا ا ل ن ف ق ة لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا قال المؤلف رحمه الله ف إ ذ ا صرح وهو خير المرسلين عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه لا يغني شيئا عن س ي د ة نساء العالمين و آ م ن المرء أ ن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يقول الا الحق ثم نظر فيما وقع فيه خواص الناس اليوم ت ص و ف و غيرهم تبين له غ ر ب ة الدين وترك التوحيد وفيه على ما ذكر الشيخ ب ن ع ث ي م ي ن رحمه الله تعالى تحريم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن مقام ا ل ن ب و ة لو كان ينفع أ ح د نفع من فاطمه رضي الله عنها لكن الذي ينفع هو اتباع ه د النبي صلى الله عليه و سلم ا ل ق ر ا ب ة من النبي صلى الله عليه و سلم لو نفعت أ ح د لنفعت فاطمه قال سليني من مالي ما شئت لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا نعم طيب هذا الباب فيه بطلان ع ب ا د ة ما سوى الله بطلان ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م بطلان ع ب ا د ة النبي محمد صلى الله عليه و سلم الباب الثاني فيه بطلان ع ب ا د ة ا ل م ل ا ئ ك ة و هم أ ق ر ب ما يكون إ ل ى الله عدى خواص ب ن يحصل آدم ي للملائكه عند كلام الله الفزع والخوف و ل ا كان ا ل م ل ا ئ ك ة يخافون اذا هذا دليل على بطلان عباده الملائكه في الباب الثالث اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ان الشفاعه حق لله لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاه والسلام لا يستطيع ان يبدا بالشفاعه حتى ياتي الاذن من الله إذن هذا ا ل ش ف ا ع ة و ان ا ل ش ف ا ع ة حق لله لا يملك أ ح د قل لله الشفاعه جميعا اما ا ل ش ف ا ع ة فيما يقدر علم المخلوق قلنا تصح بشروط أ ر ب ع ه ثم ذكر في الباب الرابع الهدايه الهدايه اخواننا تنقسم إ ل ى قسمين ه د ا ي ة د ل ا ل ة و ر ش ا د و ه د ا ي ة توفيق ه د ا ي ة توفيق أ ي دخول في هذا الدين هذا لا يملك أ ح د لا ي م ل ك ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فضلا ي م ل ك أ ح د من ب ع د ي إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت والله سبحانه وتعالى قدر في أ ب ي طالب أ ن ه لا يؤمن ل أ ن ك أ ح ي ا ن ا تقول فلان و أ ن ا أ س ع ي ت و أ ع ط ي ت بعض الكتب لكن إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت وهذا فيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه هداية الدخول في الدين التوفيق في ه د ا ي ة ا ل د ل ا ل ة و ا ل ر ش ا د ي م ل ك ه ا النبي صلى الله عليه وسلم و ك ذ ل ك ان ي ك و النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ب ا ل ش ك و ن ا ل ن ي ك و ن و ا ع ل ى م ا ك ان يكونوا على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن ا ل ط ر ي ق ا ل م و صلى إ ل الله ه و ط ر ي ق و ا ح د ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ي ا ك ان عليه ا ل س ب ي صلى الله د ا ي ة ا ل د ل ا ل ة و ا ل ر ش ا د ي م ل ك ه ا النبي صلى ا ل ل عليه وسلم ل ان ي ك و ا ل ن ي ص ل ا ل ه عليه و س ل ي ق ل ك ان ي ك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يكون النبي ل ى ا ل ع ل ي س ل م يقول لك ان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ط ي ب و ل لك لتهدي الى صراط مستقيم اذن كيف نجمع بين ا ل ه د ي ة و ا ل ه د ا ي ة انك لا تهدي من احببت وانك لا تهدي الى صراط مستقيم الهدايه ي ل التي ا ه ا ا ل لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم م يملكها عمام هداية لأدخل التوفيق كان ا ا في ولو ل ل س إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء ذكر في هذا الباب إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت إ ن الله سبحانه وتعالى أ ن ز ل في أ ب ي طالب ما كان للنبي والذين آ م ن و ا ا س ت غ ف و ا للمشركين ولو كانوا اولي ق ر ب ى من بعد ما تبين لهم أ ن ه م أ ص ح ا ب الجحيم اخوانا الكفار الذين بعد فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغتهم ا ل د ع و ة نعم بلغتهم د ع و ة إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولهذا قال في الحديث هنا عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إ ل اله ا ل ه ذ الا الله هذا فيه مضرة أصحاب ا ء على ل إ ن س الله ن وأنه قد يختم بخاتم ا ل ص ا من رفقاء السوء ا ل خ ا ت م ة هنا ختمت له نص العافيه ا ل س ل ا م ة لماذا ل أ ن هؤلاء رفقاء السوء أ ت ر غ ب عن م ل ة عبد المطلب انتبه يا اخي احذر ي خ و ا ن ا تحذر من رفيق السوء حتى وهو ميت صح أ ي ن قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ س ر ع و ا ب ا ل ج ن ا ز ة فان تك ص ا ل ح ة فخير تقدمون ل ك وان تكو غير ذلك فشر تضعون على رقابكم هذا وهو ميت تسرع به وتلقيه فما بالك وهو حي وفيه أ ن ه م في ا ل ق ص ة لم يذكروا له إ ل ا شيء واحد وهو ن ع ر ة ا ل ج ا ه ل ي ة والبقاء على ما كان عليه ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د نسال الله العافيه و س ل م الراوي هنا غير الاصل اسمع قال فكان اخر ما قال ماذا هو على م ل ة عبد المطلب هو ما قال هذا هذا الراوي غير يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي يقول عليه النبي عبد عبد الان انا انا ابن ابن نفس الله قال لا المطلب قال الصلاة والسلام هو النبي لا المطلب صلى وسلم لا الكلام كذب كذب هو هو تحكي نفس الكلام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ت قال و ل ق عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو النبي لا كذب لا تقول قال أ ن ا النبي لا كذب هنا قال الراوي هنا قال فكان آ خ ر ما قال هو سبحان الله كان المفروض يقول أ ن ا صح لماذا غير الراوي فيه يقول بعد الرواه عن التلفظ و ح ك ا ي ة الشرك مع انه ح ا ك الكفر ليس بكافر قال والله ما أ ح ك ي الكفر اغير ت و ح ي د حتى في ا ل أ ل ف ا ظ فما بالك اليوم من يحكي كلام الكفر و ي أ ت ي إ ن س ا ن يمثل دور إ ب ل ي س ودور أ ب و جهل ويسب الرب ويحرف بالله و بالعزه وسب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ت م ث ي ل ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هذا راوي مع أ ن حاك الكفر ليس بكافر قال والله لا يمكن أ ح ك ي ب ا ل ك س ا ب ق و ل هو على مله عبد المطلب عندما أ ر ا د أ ن يموت و تاب من علماء الكلام و هو على فراش الموت قال و الويل لفلان من فلان هو لكن ما يستطيع يعود بالضمير على نفسه ما يمكن يا رجل و هو من ر أ س من رؤوس اهل الكلام قال والويل ا لفلان أ إ ن لم ي ت غ م د ن الله ب ر ح ه ن ا أ ر ج ع الضمير على نفسه مفهوم جاء سهم قبل أ ن ت ب د أ ا ل م ع ر ك ة وقتل و ما عرف هذا السهم هل هو من المسلمين أ و من الكافرين فجاءت ا ل أ م إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أ خ ب ر ن ي اين ابني إ ن كان في ا ل ج ن ة صبرت و إ ن كان ها ما تستطيع أ ن تقول في النار ما يمكن قال وإن قالت و إ ن كان في ا ل أ خ ر ى ما تستطيع تقول عن و ا د ه ا في النار ف ل ن ظ ر الله ما أ ص ن ع مفهوم إ ذ ن يا ا خ و ا ن لا بد نحقق التوحيد حتى في ا ل أ ل ف ا ظ مفهوم في حديث اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم قال إ ن ه م ليسوا يعبدونه م في بعض الروايات إ ن ه م ليسوا يعبدونه ما م نسب هذا إ ل ى نفسه مفهوم إ ذ ن لا بد أ ن نحقق التوحيد وهذا الذي أ و ر د المؤلف رحمه الله تعالى أ ط و ل قسم في الكتاب من أ ج ل ه ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ش ر ك ي ة والمناهج ا ل ل ف ظ ي ة و بعض الشركات ي قال ثم يعني جاء بقسم مهم جدا ك أ ن ه سائل ي س أ ل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة وبلغ وجاهد الا حق ج ا ه لماذا يقع الشرك في ا ل أ م ة ما ا ل أ س ب ا ب ا ل م ؤ د ي ة حتى نجتنبها ذكر أ ن أ خ ط ر ا ل أ س ب ا ب و أ و ل الشرك أ وأول س ب ب ا حدث في ا ل أ ر ض شبهه الغلو في الصالحين في الأول الأمر بدعة قال هؤلاء صالحين حتى تتذكروا هؤلاء صوروا تصاوير تماثيل عقوف على القبر فقد العلم ثلاثه اشياء وتماثيل, عقوف على القبر. فقد العلم. هذا الذي صنع قوم نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم تعبد وهذا فيه على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى م ع ر ف ة الشيطان بما ت ق و ل إ ل ي ه ا ل ب د ع ة ولو حسنا حسنا قصد الفاعل قصد القصد م ح ب ة الصالح والعمل مخالف ل ل ش ر ي ع ة اذا م ح ب ة ا ل ص ا ل ح ي لا يمكن تكون إ ل ا على وفق ا ل ش ر ي ع ة لا على خلاف ا ل ش ر ي ع ة يعني بعض الشباب هدانا الله إ ي ا ه يعني يضع في ج ي ب ي مثلا ص و ر ة الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي لماذا يا اخي ت ر ى هذه الصوره ة قال ا ل ل و أتذكر ما كان عليه الشيخ رحمه الله من التمسك ب ا ل س ن ة و ك ل ا يصح ما يصح و س أ ت ي معنا التصاوير والتماثيل طيب هذا السبب ا ل أ و ل و أ و ل ش ي ء حدث في ا ل أ ر ض في أ و ل ا ل أ م ر قصد حسن ب د ع ة تصاوير وتماثيل ح ك و ب على ق ب و ر طال عليهم الامد بعد هذا عبدوهم طيب هذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أ س ب ا ب الشرك إ ذ ن أ خ ط ر شيء الغلو في الصالحين الغلو هو مجاوز الحد في الثناء مدحا كان أ و قدحا قال في عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اليهود قدحا والنصارى على ا ل أ ذ ا ن وعلى الاقامه <تصفيق> الحمد لله اتخذ طيب غنى في عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام النصارى مدحا واليهود قدحا وتوسط ه ا ل ل س ن ة فيه قال ان عبد لا يعبد ورسول لا كذب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكلمته القاها إ ل ى مريم وروح منه أ ي روح من ا ل أ ر و ا ح التي خلقها الله واضاف الى نفسه تشريفا طيب إذن أ خ ط ر ا ل أ س ب ا ب و أ و ل الاسباب و أ و ل ش ر ك الغلو في الصالحين وانقسم الناس تجاه الصالحين إ ل ى طرفين وسط كيف تكون م ح ب ة الصالحين ب أ ن نكون على م كان عليه ا ل ص ح ا ب ة والسلف الصالح رضوان الله عليهم الثاني التغليظ الشديد فيمن عبد الله أ ي ن عند قبر رجل صالح يعبد الله لكن عند القبور القبور ا ل أ ص ل أ خ و ان ن القبور أن ا تكون خارج البنيان كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم البقيع الذي تراها ل آ ن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج ا ل م د ي ن ة ترى من أ ي ن نستدل بماذا كان الذي ي أ ك ل ثوم أ و بصل ينفى إ ل ى اين بقيع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في ص ل ا ة الظهر يقول الراوي حتى يذهب الذاهب إ ل ى البقيع يعني خارج البنيان في ا ل أ ص ل في القبور أ ن تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعه للشرك طيب ولا ابن عليها شيء لا سور ولا مصابيح ولا أ ش ج ا ر ولا غير هذا إ ل ا ما يذكر الشيخ ب ن عديمير رحمه الله تعالى يقول إ ذ ا عند الضروره أ ن ه قد يتعدى اناس على القبور نضع سياج حديدي فقط طيب وذكرنا ب ا ل أ م س أ ن الزيارات ثلاثه اقسام ش ر ع ي ة و ب د ع ي ة و شركيه ش ر ع ي ة أ ن ينوي بهذه ا ل ز ي ا ر ة تذكر الدار ا ل آ خ ر ه ولا ي ش د إ ل ي ه ا الرحل و ينوي بهذه ا ل ز ي ا ر ة د ع ا ء له و للاموات فان نوى دعاء ا ل أ م و ا ت فالزياره ي ش ر ك ي ة و ان نوى دعاء الله عند ا ل أ م و ا ت ز ي ا ر ة بدعيه ولا أ ت ي بمخالف ا ل ش ر ي ع ة التغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إ ذ ا عبد صاحب القبر لا يصنع لا يمكن أ ن ن أ ت ي ب أ ي ع ب ا د ة عند القبور إ ل ا الزياره ا ل ش ر ع ي ة تنصرف قراءه ق ر آ ن ص ل ا ة استغفار دروس لا يمكن أ ن يكون أ ي شيء عند القبور إ ل ا إ ذ ا كان شيء عارض أ م ر بالمعروف و نهي عن المنكر طيب فمن أ س ب ا ب وقوع الشرك في ا ل أ م ة ع ب ا د ة الله عند القبور ولهذا بنوا عليها بنوا عليها ماذا القباب ا ل أ ض ل ح ه والمساجد وغير هذا نعم باب ما جاء أ ن الغلو في قبور الصالحين ي ص ي ر ه ا أ و ث ا ن ا تعبد من دون الله الناس انقسموا تجاه القبور إ ل ى ط ي ف ي ن وسط قسم يمتهن القبور وقسم يعظم القبور وقسم ا يتوسط اهل ا ل س ن ة لا إ ف ر ا ط ولا تفريط ا ل س ن ة أ ن يرفع القبر ويسنم مقدار شبر ويوضع عليه حجر أ و حجرا كما ترى ا ل آ ن ولله الغلو ح م د في البقية ا ل في قبور الصالحين وسيرها أ و ث ا ن ا تعبد من دون الله كما حصل في قبر اللات اللات رجل صالح كان يطعم الحجاج شيء من التمر مع شيء من السمن وكذا يطعم الحجاج فمات شيء وكذا الحجاج فعكفوا على قبره وصار من أ ك ب ر أ و ث ا ن ا ت تعبد من دون الله وانت في العصر الحاضر والله يا شيخ والله في بعض الدول قبور والله لكلاب والله اكرمكم والله تعبد من الله تعبد يدعي دون من من من الله ا ل إ سقط ل ا م س ا ل ط ا ئ ر ة أ ي ا م الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة وكذا في م ن ط ق ة والقائد صين إذا الآن معروف هذا القبر باسم هذا ا ل ص يعبد ن ي ي من دون الله في أ ح د يعبد ج ي ف ة رمره ة ا ا ل م هذا م ه رجل ك ر م ك م الله لديه حمار ويعني سنين وهذا الحمار يخدم هذا الرجل ومات الحمار فقال هذا الرجل والله لا اترك هذا الحمار ت أ ك ل ه ا ل س ب ع خرج في اطراف ا ل ق ر ي ة واخذ يحفر يحفر يحفر وضع هذا الحمار وضع عليه التراب ورجع الى بيت متعبه هنا خرج رجل من اهل ا ل ق ر ي ة وهاشت هذا القبر في اطراف ا ل ق ر ي ة فجاء ا ل ه ل ا ل ق ر ي ة قال يا ايها الناس هلموا الى ماذا قال ا ل رجل صالح دفنته الملائكه ة ب ل ي خرج أ ه ل ا ل ق ر ي ة أ خ ذ و ا يطوفون حول القبر استيقظ هذا بحث عن أ ه ل ا ل ق ر ي ة لم يجدهم فجاء وجد هؤلاء ق ا ل م ا ذ ا ت س قال ت ع ا ل رجل صالح د ف ن ت ل من اكل اليه قال انا حماري هذا الجير يقول حافظ حكمي رحمه、الله. يقول فليت ش ع ر من أ ب ا ح ذلك و أ و ر ط ا ل أ م ة في المهالك فيا شديد الطول و ا ل إ ن ع ا م إ ل ي ك نشكو ن ح ن ة عبادة الإسلام كيف يا أخواننا نترك عبادة رب العالمين أخواننا إذا رفعنا إنسان مرتبة النبي صلى ل ل مرتبة كيف نترك رب ه عليه وسلم س إ ن الاسلام ن رفعناه مرتبة ا ن ب ي صلى ل ل عليه ه و م م ح ك هذا لو قلنا ان هناك إ ن س ا ن نبي أ و رسول في هذه الايام ها؟ كفر أ ك ب ر إ ذ ا رفعنا إ ن س ا ن م ر ت ب ة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا كفر أ ك ب ر فما بالك بمن يرفع إ ن س ا ن م ر ت ب ة جبار ا ل س م ا و ت ل ا ر ما يكفر والله عجب عجب يعبد من دون الله يا رجل والله يكتب, أبو يكتب على بعض السيارات الشركيات يكتب على ا ل س ي ا ر ة من خلف يا سابق قالت يا يعني الله تناديه تقول يا الله هذا قبل أ ن تناديه وتقول يا يجيبك يعني لهذا ما ليس لله والله هذا يكتب الشرك وبعد هذا ي أ ت ي بعض الناس قال لا داعي ن نعلم الناس التوحيد التوحيد عرفناه كذا و ا ل ت و ع ي ا ل ح ي ب الباب ث ث ا ا ل ل الرابع هو ا ل أ خ ي ر في هذا القسم ا لقد ب ب الرابع ا ل جاءكم أ ي والله لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م يعني من البشر تميز عنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل نوح عليه عبد ا ل ل ه ع ب د رسول لا كذب عليه الصلاه والسلام رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه أ ي يشق عليه ما يشق عليكم حريص عليكم اي على هدايتكم من ر ح م ة الله سبحانه وتعالى بنا أ ن كان هذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بهذا الخلق باذل غ ا ي ة جهده في جلب المحبوب وباذل غ ا ي ة جهده في دفع المكروه أ غ ل ق النبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل أ ب و ا ب ولم يدع مجال ل أ ح د أ ن يفتح هذه ا ل أ ب و ا ب إ ل ى الشرك لم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد فقط بل حمى حمى التوحيد يعني هذا اعتبر أ ن هذا التوحيد ب ن ا حول التوحيد سور و أ خ ذ يحمي هذا السور حتى لا يقع أ ح د في السور فضلا ان يقع في التوحيد لكن على ما يذكر ابن القيم رحمه الله يقول أ ب ا هؤلاء إ ل ا أ ن يرتكبوا ويخالف ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم اسال الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله على ن ب ي محمد و ع ل ى ص ح ب ه وسلم